أشهد لا إله إلا الله جميع الصالحين أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعوته إليهم الدين مسكين ابن آدم جد مسكين حتى إذا جاءتهم الساعة بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون تأمل رجلا في عرصات القيامة وقد دنت الشمس من الرؤوس وقد غضب الجبار سبحانه وتعالى واجتمع القلائق كلهم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة والناس يتصببون عرقا على حسب أعمالهم ثم هذا مع هذا كله يحمل أوزاره على ظهوره ألا ساء ما يزرون يشق على الإنسان في هذه الحال أن يحمل نفسه وأن تحمله رجلاه ولو كان محسنا ولهذا ترى دعوى النبيين وهم أشرف خلق الله في هذا اليوم اللهم سلم سلم وإذا ندبهم الناس عند الله عز وجل وهم أهل لذلك وهم من هم كرامة وشرفا خافوا وأشفقوا وقال الواحد منهم إن ربي قد غضب اليوم غضبة لم يغضب قبلها مثلها ولن يغضب بعدها مثلها يوم يشفق الأنبياء من أعمالهم ويغضب يسألون الله تعالى أن يسلم دعواهم يومئذ اللهم سلم سلم فكيف بهذا المسكين الذي جاء يحمل أوزاره على ظهره جاء لا يدري كيف يفعل الله عز وجل به جاء بأطنان من التقصير والتفريط والتفريط المخالفات والغفلة إن أنفع شيء ليوم كهذا حين نذكره ونحن ما زلنا في دار العمل هو الاكثار من ذكر الله عز وجل فإن ذكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما ليس شيء أنفع للعبد من أن يكون موصولا بالله عز وجل وأن يجتهد في الانتقال من ذكر الى ذكر ومن حال الى حال ومن فضل الله عز وجل ان ارسل الينا رسولا بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا الا ودلنا عليه ولا ترك شرا الا وحذرنا منه ولا ترك في حياتنا فراغا وانما اوقاتنا كلها عامره بطاعه الله عز وجل اذا اردنا ان ننام واذا اصبحنا إذا خرجنا وإذا دخلنا إذا رجعنا إلى بيوتنا وإذا أخذنا مضاجعنا في كل حال تجد للمؤمن ذكرا وتجده موصولا بربه سبحانه وتعالى إذا أصبحنا وإذا أمسينا إذا أعجبنا ما نحب وإذا شق علينا في كل أحوال المؤمن أمره خير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبته سراء شكر فكان خيرا له وإذا أصبته ضراء صبر فكان خيرا له دائم الاحتساب دائم الصلة بربه سبحانه وتعالى على حسب تقلب المقادير هو راض وفرح بربه سبحانه وتعالى وبقضائه قد وطن نفسه على عبوديه على الحال التي يختارها الله عز وجل له فاي احد اشرف من المؤمن واي احد اسعد من المؤمن انها سعاده الصله بالرب سبحانه وتعالى حين يستشعر العبد انه عبد حسبه ان يكون عبدا لرب السماوات والارض حسبه شرفا ورفعه ومنزلة ومكانة أن ينسب إلى هذا المقام الشريف الذي نسب إليه من قبل أشراف الناس ووجهاؤهم سبحان الذي أسرى بعبده وأنه لما قام عبد الله يدعوه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فلأن تكون مشاركا للنبي صلى الله عليه وسلم وللكبراء من خلق الله عز وجل في هذه فحسبك بها والله وان تنسب الى الله سبحانه وتعالى بحيث يقول الله عز وجل لك اذا صدقت غدا في عرصات القيامه صدق عبدي فهذا والله حسبك من هذه الدنيا وحسبك من هذه الدار توشك أن تستريح إن شاء الله تعالى، لكن ما زلت بعده، واصل الطريق، واحرص على أن تكون موصولا بالله سبحانه وتعالى في عامة أمرك وخاصته إلى أن تكمل النعمة ويتم الدين ويرضاك الله سبحانه وتعالى ويرضى لك دينه، إنه لزالك والقادر عليه. اللهم اختم لنا بالايمان وتقبل منا إنك أنت السميع العليم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى محمد قال مصطفى رحمه الله تعالى بدء الذكر قال الله تعالى <تصفيق> يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا عليها اهلها وقال تعالى voordat hij belooft dat hij hem zal helpen, zal de Sahihah al-Bukhari, en hij قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاستئذان وهو ملحق بابواب السلام كما ترى وأصل الاستئذان طلب الإذن في الدخول إذا أراد الإنسان أن يدخل على أحد فإنه يستأذن يطلب الإذن فاذا اذن له دخل وإذا لم يأذن له لم يدخل ولا حرج في هذا فان الله سبحانه وتعالى جعل ذلك ادبا للمؤمنين ولهذا قال وان قيل لكم ارجعوا فرجعوا هو ازكى لكم ويجب ان يوطن الانسان نفسه على هذه الاداب الربانيه لا حرج اذا يعني استاذنت فازن لك ان تدخل واذا قيل لكم ارجعوا فرجعوا هو ازكى لكم لا حرج في هذا ولا في هذا. وكأن الناس لا يعتدون أن يردوا لا يعني يلزم منه أن يتحرج الإنسان إذا رد سواء بطريقة مباشرة أن يقول لك يعني صاحب البيت لا أستطيع أن استأقلك مثلا لأن عندي ظروفا أو بطريقة غير مباشرة بأن لا يرد عليك فلا يأذن لك. ولهذا شرع الاستئذان ثلاثاً كما سيأتي في النصوص. وصدر المصنف الباب كعادته بما فيه من نصوص القرآن وذكر قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها والآية ذكر أن لها أثارا في أسباب النزول وأن كان لم يصح شيء من هذا لكن مجموع الأثار يدل على أن المسألة أصلا وهو أن الناس كانوا يتحرجون من دخول بعضهم على بعض من غير ضابط فربما دخل الرجل على صاحبه أو أخيه أو دخل الغلام على مولاه بل يدخل الصغار على آبائهم على حالة لا يحب صاحب البيت أن يراه الناس عليها ومن عادة الناس أن لهم اوقاتا يتخففون فيها من ملابسهم ونحو ذلك خصوصا في حر الرمضاء وفي شدة الصيف وإذا خل الرجل بأهله فنزلت الآيات تنظم هذه العلاقات بين الناس سواء بشأن الأطفال حتى يتدربوا على الأدب إذا كبروا أو بشأن البالغين لهؤلاء أدب خاص ولهؤلاء الأدب الخاص جمعته هذه الآيات الأولى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم فدل هذا على أنه لا حرج أن يدخل الإنسان بيته وإنما الحرج في بيت غيره فإنه لا يدري الحال ولذلك ينبغي أن يستأذن وحتى في بيته بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأدب أن الإنسان لا يهجم على أهله بحجة أن هذا بيته وإنما يعني يسلم أيضا وينبه بأنواع التنبيهات خصوصا إذا كان راجعا من سفر أو نحو ذلك ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يعني حتى لا يتخونهم وقال انتظروا حتى يعني المغيبة يعني تتزين لزوجها ونحو ذلك حتى تستأنسوا وتسلموا والاستئناس طلب الأنس يعني أن يجد الإنسان أن الظروف مهيئة وتسلموا على أهلها وفي الآية الأخرى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأزنوا كما استأزن الذين من قبلهم فدل هذا على أن الأصل الاستئذان في شأن الكبار وأنه يتخفف مع الصغار لكن الصغار يتخفف معهم في الأوقات التي ليست بأوقات العورة وفي الآية قبلها ذكر نهي الأطفال حتى هم أطفال عن أوقات العورة يؤدب الأطفال بهذا الأدب وذلك قوله تعالى ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن قال الله تعالى من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهير ومن بعد صلاة العشاء أمر الله تعالى أولياء الأمور أن يؤدبوا أولادهم بالامتناع عن الدخول دون استئذان في هذه الأوقات وإن كانوا صغارا تأديبا ثم قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلو وعندما يبلغون يستون مع الكبار في بقية الأحكام قال يعني في عامة الأوقات يدرب الأطفال على الاستئذان في أوقات العورة فقط ثم بعد هذا يدخلون ويجبون طوفون عليكم بعضكم على بعض فاذا كبر الطفل لازم او الزم ان يستاذن في عامه الاوقات وهذا كله لكي لا يطلع على العورات ولكي لا يطلع احد من الكبار في اي وقت على ما يكره صاحب البيت ان يطلع عليه والنصوص التي ذكر انها يعني اثار نزلت بسببها هذه الايات كانت بهذا الشأن ان الرجل كان يكره ان يفجاه غلامه او يعني اولاده او ضيفه او نحو ذلك فنزلت هذه الايات وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصلها عمليا لاصحابه ومن ذلك ما ذكره المصنف قال وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أزن لك وإلا فرجع، وروينه في الصحيحين أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أبي سعيد القصة المشهورة المعروفة أن أبا موسى رضي الله عنه استأذن على عمر رضي الله عنه أو أن عمر أرسل إليه فذهب إليه رضي الله عنه وطرق الباب أو سلم مرة فلم يرد والثانية فلم يرد فسلم الثالثة وانصرف وكان عمر يعني يسمعه ولعله انشغل لحاجة فأرسل إليه ما منعك أن تأتيني وقد أرسلت إليه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثة فإن اذن لك وإلا فرجع وكان عمر رضي الله عنه شديدا في هذه المسائل لانه يستشعر المسؤوليه فهو امير المؤمنين وكان يخشى ان احدا يخطئ في النقل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم او يتجرا في الروايه, عليه في الرواية عنه لما عرف من قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوا مقعده من النار فقال عمر لابي موسى لتأتيني على هذا ببينه او لافعلن بك والناس يخافون من عمر لهيبته ولمنزلته ولكونه أميرا للمؤمنين فرجع أبو موسى يعني خائفا فمر على مجلس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الكبار كأبي بن كعب رضي الله عنه وغيره وقال لهم هل سمع أحد منكم يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الاستئذان قالوا وماذاك فقص لهم القصة فقال ابي رضي الله عنه لا يقوم معك قالوا كلنا سمعنا ثم قالوا لا يقوم معك إلا أصغرنا قال أبو سعيد فكنت أصغرهم أبو سعيد الخدري فذهب وأخبر عمر رضي الله عنه وفي القصة أن ابين راجع عمر في هذا يعني لا تكن عذابا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فبين له عمر يعني وجه انكاره ثم يعني قال لما أخبروه أنهم سمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عمر الهاني الصفق في الأسواق يعني يقول خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاني الصفق بالأسواق وهذا من أدبه رضي الله عنه وتواضعه وفي هذا دلالة على أن الكبير قد يفوته الشيء والشيء فالإنسان يعني لا يلزم أن يحوز العلم كله هذا عمر مع منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا باب من الأبواب المعتادة اليسيرة كما يقول الناس التي من الصعب أن تفوت لكنها فاتت وفاتت مثل عمر رضي الله عنه على كل حال هذا الحديث فيه دلالة على أن الرجل يستاذن مرة ثم مرة ويعد ذلك بحيث في الثالثة إذا أزن له دخل وان لم يؤذن له رجعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن اذن لك وإلا فرجع وهذا مرتبط بنوع الرجوع الذي جاء في القرآن وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا إذ لا يلزم أن يخرج الرجل ويقول إني لا أريد أن أستقبلك وهذا قد يؤذي يعني الرجل الزائر إزاء معنويا فمن الحكمة الا يخرج اصلا وهذا حقه سواء خرج وفتح لمن أراد أن يزوره أو لم يخرج والثاني يعلم أن معه ثلاث مرات في الاستئذان وحينئذ يرجع قال وروينه في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إشارة إلى هذا الحديث وروينه في صحيحهما عن سنة سعنة رضي الله عنه عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من لأجل قصر Wauw! De eerste dana, drie aangehouden. De De eerste dana, drie aangehouden. De الى dana, drie aangehouden. ثم يقول السلام عليكم aangehouden. De eerste dana, drie aangehouden. De eerste dana, drie قال وروينا في صحيحيهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل البصر وهذا ايضا له قصه ذكر في حديث سهل ان رجلا اطلع على بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مضره يعني مثل المشط ونحو يحك به راسه فراى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل ينظر في بيته فقال لو أعلم أنك تنظر لا طعنت به في عينك ثم قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر يعني الحكمة في الاستئذان من أجل البصر ألا يقع الإنسان ببصره على عورة كمرأة في البيت أو غير ذلك والناس يعتبرون كل ما في البيت عورة حتى يعني الفرش والطعام ونحو ذلك يكره الإنسان أن يطالع على هذا إلا من يحب وإلا أن يكون بإذن ولهذا في هذا الحديث ذكر العلة في الاستئذان أو الحكمة من مشروعيه الاستئذان وهي البصر ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل أنه وإن لم يدخل لكنه نظر ما الفائدة من الاستئذان إذا كان الإنسان قد عرف ما بداخل البيت إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ولهذا ينبغي لمن أراد أن يستاذن الا ينظر في البيت والا يعني يتجرأ على النظر الا بعد ان يؤذن له ولهذا ينبغي ان يقف بعيدا وان يغض بصره وان يبدا بالاستئذان بسلام او نحوه فإذا اذن له كانه ابيح له ان يدخل من ثم يعني ينظر الى مجرى العاده بالنظر اليه في امامه في المكان الذي يجلس فيه وليس معنى هذا أن يستقصي ما في البيت وأن ينظر يمينا وشمالا كما يفعل بعض الناس هذا كله من خلاف الأدب ولهذا قال وروينا الاستئذان ثلاثا من جهات كثيرة والسنة يعني في هذا الباب أن يسلم ثم يستأذن فيقوم عند الباب بحيث لا ينظر إلى من في داخله يعني يقف على يمينه على شماله أسفل يعني بعض الدرجات ونحو ذلك حتى إذا فتح له فجأة لا يجد نفسه قد اطلع على البيت، ثم يقول السلام عليكم أدخل، فإن لم يجبه أحد قال ذلك ثانيا وثالثا فإن لم يجبه أحد انصرف هذا إذا كان البيت يعني مفتوحا أو لم تكن فيه الأبواب التي يعني في زماننا وإذا كان الأمر كذلك فلا يحتاج إلى أن يتكلم إذا عرف أن أحدا لا يسمعه اكتفى بطرق الباب وإذا عرف انه بحيث يسمعه احد فانه يشرع له ان يسلم وان يسال وهذه جمله من الاداب مما تزرع الود في النفوس ومخالفتها مما يعني يصيب الانسان بالحرج وربما يعني العنت خصوصا اذا يعني شعر احد ان احدا اطلع في بيته على ما يكره للحافظ ابن حجر رحمه الله يعني أمالي على هذا الكتاب وهي من أهم ما يرجع له الشراح في هذا الكتاب خصوصا في كلامه على الأحاديث ورواياتها ونحو ذلك واتفق انه مات رحمه الله عند هذا الموضع فهذا آخر كتابه واماليه على هذا الكتاب والإنسان يموت فينقطع عمله ولا بد أنه كان حريصا على تتمة هذا الكتاب كتاب الزكار النووي وشرحا وتعليقا أو يعني نظرا في الروايات كغيره من الكتب التي يموت العالم ولم يتمها وروينا في سنة أبي داود بإسلام صفيح عن لبعية إحرش بتسجد حائق الملك وأخير موشيح وجرجع التباية الجديد طالف حدثنا الرجل البياني عن استأذن على العادي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال ائنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القادم اخرج الى الانا فاعناه للاستئذان فقل له قل السلام عليكم لا ادخل فسارعنا فقال السلام عليكم ادخل فادرنا له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل وروي عن كيسون ابي داود والترمذي عن خالد بن الحمله الصحابي رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك قال الترمذي حديث حسن وانا انا هنا نساعدك على مثل مبادئ وحجج فضليه قال وروينا في سنن ابي داود باسناد صحيح عن الربيع بن حراش رضي الله عنه بكسر الحائل المهمله واخره شين المعجمه التبعي الجليل قال حدثنا رجل من بني عامر استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال ائلز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج الى هذا فاعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم اادخل فسمعه الرجل يعني الرجل في الخارج سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم غلامه كيف يعلم هذا الزائر الذي لا يحسن يستاذن فقال الرجل السلام عليكم اادخل فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل وهذا أدب ظاهر أن الإنسان يقف يعني بعيدا عن الباب بحيث لا ينظر ما بداخله إن كان مفتوحا أو لا ينظر ما بداخله إذا فتح وهو أمامه وأن يقول السلام عليكم ولا يقول أدخل أو لا أدخل إلا بعد السلام وسيأتي هل السلام شرط في الاستئذان أو لا من كلام المصنف وهذا الأدب يعني قد يفوت على الكبار والإنسان ينبغي أن يتعلم كيف يستأذن وفي سنن أبي داوود والترمزي عن كلدة بن الحنبل الصحابي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل قال الترمذي حديث حسن وهكذا ينبغي أن الإنسان يعني لا يدخل إلا بعد أن يسلم ولا يستأزن بكلام بل يستأزن بالسلام نعم لا بأس أن يطرق الباب ونحو ذلك على ما في زماننا فإذا قيل من أو أزن له فإنه يكون منه السلام وهذا الذي فكرناه من تفديل السلام على عزيزان هو صحيح وذكر القراضين فيه ثلاثة أولا أحدث هذا والثاني تقديم الاستئذان على السلام والثالث وهو هو يغلوه إن وقع عالم المستأذر على صاحب المنزل قبل دخولي قدم السلام وإن ابتقى عليه عالمه قدم الاستئذان نعم وبحث المصنف هذه المسألة في تقديم السلام على الاستئذان هل يقدم أو يقدم الاستئذان على السلام أم أن في المسألة تفصيلا <تصفيق> قال هذا الذي ذكرناه من تقديم السلام على الاستئذان هو الصحيح يعني الذي اختاره المصنف وذكر الماوردي فيه سلاسة أوجه أحدها هذا يعني تقديم السلام وهذا الذي اختاره المصنف أيضا في شرح مسلم ونسبه للمحققين وذكر فيه حديثين يعني في تقديم السلام على الاستئذان منها هذا الحديث والثاني تقديم الاستئذان على السلام يستأذن أولاً فإن أذن له سلم والثالث وهو اختياره يعني اختيار الماورده إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام وإن لم تقع عليه عينه قدم الاستئذان يعني على هذا التفصيل إن رآه بدأ بالسلام وإن لم يره بدأ بالاستئذان أولاً والظاهر أن الأمر كما قال المصنف يعني يقدم السلام على الاستئذان هذا إذا كان بحيث يسمعه فإذا كان البيت كبيرا كما في زماننا وبعيدا ولا يسمعه أحد فإنه يعني ينظر في الاستئذان أولا ولهذا تفصيل الماوردي له وجه نعم. وإذا استأذى ثلاثة فهل يؤثر لذلك وظنر لم يسمع فهل يزيد عليه حتى نام المبكر من العربي فيه ثلاثة متأكدين فحدهم يعيونه والثاني لا يعيونه والثالث إن كان بلفظة سبذان المتقدم لم يعيونه وإن كان بغيه أعزانه قال والأصدق أنهم لا يعيونه بلفظة وهذا الذي تفهمه هو الذي تفضيه السمه والله أعلم قال وإذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن لهم إذا استأذن فلم يؤذن لهم وعلم أنه قد سمع إذنه فلا خلاف أنه ليس له أن يزيد لأن هذا ظهر النص لاستئذان ثلاثا فإن اذن له وإلا فليرجع لكن قال العلماء إن هذا بحيث يغلب على الظن أن من في البيت يسمعون إلا في المرة الأولى ففي الثانية ففي الثالث ولهذا قال بعض أهل العلم الإذن الأول للتعريف فإنه يستأذن ويقول يعني أنا فلان والثاني للتأمل يعني من في البيت يتأمل هل يعني هو بحاجة إلى أن يدخله أو أنه يتحرج من هذا والثالث للاذن أو عدمه، ولهذا إذا غلب على ظنه أنهم يسمعون فلا حاجة إلى أن يستأذن مرة رابعة بل هذا مخالفة وهذا سوء أدب وهذا مما ينهى عنه لكن بحث العلماء إذا غلب على ظنها أنهم لم يسمعوا إما لكون من في البيت نائما لأن العادة أن هذا وقت نوم مثلا أو لغير ذلك من الاسباب فهل يشرع الزيادة على الثلاث من باب التأمل والنظر لأن الثلاث لم يصل منها شيء أو يكتفى بهذا هذا وجه الخلاف وفيه مذاهب ثلاثة ذكره ابن العربي أحدها يعيده يعني لأنه ينظر أو الذي قال يعيده نظر إلى معنى النص والحكمة منه والثاني لا يعيده والذي قال لا يعيده نظر إلى ظاهر النص وحتى لا يفتح الباب بحيث يشق على الناس والثالث إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعده يعني إذا قال السلام عليكم أدخل وكرر هذا لم يعد وإن كان بغيره أعادها يعني إن كان بلفظ آخر قال والأصح أنه لا يعيده بحال وهذا الذي صححه هو الذي تقتضيه السنة كأن المصنف رجح هذا وربما كان هذا هو الاولى غالبا حتى لا يفتح الباب إلى يعني أن يشق الناس بعضهم على بعض وسواء سمع أو لم يسمع الأمر يعني فيه ساعة أن تأتي وترجع يعني خير من ان تشق على اخيك على انه يحتمل الوجه الثاني يحتمل النظر خصوصا اذا كان صاحب البيت ينتظر الزائر او اذا علم الزائر ان صاحب البيت يحب مجيئه او اذا كان اتيا من سفر او اذا كانت هناك يعني مصلحه شديده كما لو كان يعني امر من الامور التي يعني قد يتضرر الطرفان او احدهما بعدم اللقي كل هذا يعني يحتمل من حيث النظر ان الامر يعني يكون فيه اعاده للاستئذان اذا كانت هناك يعني نوع دوره والا فالاصل مجرد الزياره والمؤانسه فانه يكتفى بما في ظهر الحديث من الاستئذان ثلاثه فصل وينبغي أن يستأذر على عدسان السلام أو بضبط الباب فقيل له من أنت أن يقول فلان فلان أو فلان الفلان أو فلان المعروف بكذا أو ما أشبه ذلك بحيث يقصر التعليق في كتاب به ويقرأ أن يقتصر على قوله أمن أو الخادم أو بعض الضرمان أو بعض محبه وما أشبه ذلك قال وينبغي أن ينبغي إذا استأذن على إنسان بالسلام أو بدق الباب دل هذا على أن السلام هو الأصل وأنه لا بأس بالاستئذان بما في معناه وهذا يختلف باختلاف الزمان والعرف ويعني القرائم فدق الباب يقوم مقام الاستئذان كما سيأتي في حديث جابر أنه دق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من زى؟ فقال أنا؟ فأنكر عليه كلمة أنا؟ ولم ينكر عليه دق الباب فدل هذا على ان دق الباب يقوم مقام الاستئذان ويختلف هذا من زمن الى زمن والمقصود ما في معنى مثلا بعض الناس يتنحنح في الاستئذان لا باس المهم ان يكون هناك دليل على الاستئذان باي طريقه كانت من الطرق المقبوله التي تعرف عليها الناس قال وينبغي إذا استأذن على إنسان بالسلام أو بدق الباب يعني ما في معنى، فقيل له من أنت أن يقول فلان ابن فلان أو فلان الفلاني أو فلان المعروف بكذا أو ما أشبه ذلك بحيث يحصل التعريف التام لأن هذا هو المقصود لاستئذان حتى يتم التعرف من صاحب البيت على الزائر ومن ثم يعني يمارس حقه في أن يأذن له أو لا يأذن له فإذا استأذن الزائر بما لا يحصل به التعرف، فهذا نوع تقصير وإحراج لصاحب البيت، ولهذا قال يكره أن يقتصر على قوله أنا، لأن كلمة أنا هذه تصلح مع كل الناس، كل الناس أنا، لو أن كل إنسان قال أنا، فأنا ما عرفت من الذي يعني جاء أو الخادم، فهم كثير أو بعض الغلمان، فما أكثرهم. أو بعض المحبين وهم كذلك كسر وما أشبه ذلك والمقصود أن يقول فلان بحيث يتعرف عليه فإنشاء صاحب البيت أزن وإنشاء لم يزن.روى النبي صاحب الحديث الشريف رضي الله في حديث الإسراء المشهور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل يرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه صمنا صايد الريح لسيده الفنيه والثالث ويقال في ذلك كل سنه من هذا فيقول جبي وروينا في صحيح حديث ابي هريره لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على ورونا في صحيحيهما ايضا عن جابر رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت الباب فقال من ذاب فقلت ادعى فقال انا انا كان اذنك الينا ثم ذكر المصنف ثلاثه نصوص بان المستاذن يعني, يعني يخبر صاحب البيت أو صاحب المكان بما يدل على تعرفه عليه بأن يذكر اسمه على النحو الذي يعني يؤدي المصلح وأول ما ذكر حديث المعراج المعروف قال روين في صيحة البخاري ومسلم في حديث الإسراء وهذا القدر المذكور هو المعراج وإنما اقترن الإسراء بالمعراج لأنها كانت رحلة واحدة في ليلة واحدة أولها الإسراء من مكة إلى بيت المقدس ثم تبع ذلك المعراج إلى السماوات العلى كما هو معروف والشاهد قوله ثم صعد بجبريل إلى السماء الدنيا يعني على المعراج المعروف أهلة العروج فاستفتح يعني استأذن جبريل من أهل السماوات في كل سماء كان يستفتح ويستفتح يعني الظاهر كما قال العلماء أنه يقرع يعني يستفتح بقرع لأن صوته معروف لو كان يتكلم بالصوت لما احتاج أن يقال له يعني من هذا فيقول جبريل يعني جبريل معروف لأنه كبير الملائكة ومقدم أهل السماء فالكل يعرفه فقولهم من هذا يدل على أنه يعني كان يستفتح بقرع لأن صوته معروف قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم وكان كل أهل السماء يقولون وقد أرسل إليه ويعني بحث العلماء كيف لم يتهيأ للنبي صلى الله عليه وسلم الفتح قبل مجيئه مع ان الظهر ان هذا أشرف ولكرامة النبي صلى الله عليه وسلم كان قد يتصور أنه لا يأتي إلى سماء إلا وقد فتحت وتجهزت هذا أشرف فما بالها لم تفتح واضطر جبريل ان أن يستأذن ويقال له من فيقول جبريل ومن معك فيقول محمد قيل إن هذا ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفتح له فيكون هذا يعني منزلة ولدلالة على يعني منزلته وتشريفا له بأبه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا قيل فيما قيل إن الله تعالى أراد أن يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على شرفه في أهل السماء وأنه معروف عنده والدلاله على كونه معروفا أنه إذا استفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه ولم يقولوا من محمد هذا السؤال لم يكن قيل محمد قالوا وقد أرسل إليه يعني هل جاء زمانه فالملائكه يعرفون أن محمدا صلى الله وخاتم النبي وإنما يستفصلون هل جاء الزمان بحيث بعث محمد وإلا فمحمد معروف عند أهل السماء بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم والمقصود والشاهد أن جبريل استأذن وإذا قيل له من قال جبريل ولم يقل أنا مع انه معروف بصوتي ولكنه قال جبريل قيل ومن معك قال محمد استدل به بعض الشراح على ان الاسم ارفع من الكنيه اذ لو كانت الكنيه ارفع لقال هذا ابو القاسم ولا يظهر والله اعلم هذا الوجه وانما يعني معروف ان الكنيه حب للإنسان من الاسم وانها يعني مما يتجمل به الانسان وهذا هو المعروف وانما قوله هنا محمد لشرفه صلى الله عليه وآله وسلم وشرف اسمه ولأن له خصوصية النبوة ونحو ذلك فالظاهر أنه لا يظهر أنه دهيل على أن الاسم أرفع من الكنية على كل حال الامر يسير ثم ذكر حديثا آخر في أن الإنسان إذا استأذن يذكر نفسه بالاسم أو ما يدل عليه دون قولة أنا وذكر الحديث الطويل حديث أبي موسى لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بئر البستان يعني وجعل الصحابة يدخلون قال جاء أبو بكر فاستأذن فقال من لأن أبو موسى كان بمثابة البواب تخيل أن يكون واحد بواب عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابة يعني كانوا تشرفون بأي شيء في نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن يحمل له نعله كما كان ابن مسعود رضي الله عنه أو يعني مضاءته أو نحو ذلك وسواء كان هذا وظيفة غالبة له كما كان أنس يخدمه وابن مسعود يخدمه ونحو ذلك أو كانت فرصة تسنح لأن يعني يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم ولو لحظة كما حدث هنا من أبي موسى لم يكن من عادته هذا لكنه يعني رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يعني بئرا في بستان وشعر انه وحده مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال في نفسه لا بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني اليوم وخلاص وظف نفسه هذه الوظيفه وجعل كل من يدخل يعني يقول له قف انتظر حتى استاذن لك ويذهب للنبي فيقول له أبو بكر يستاذن فيقول له ادخله فيرجع يقول له ادخل ثم ياتي عمر ثم ياتي عثمان يقول له انتظر وهكذا فيقول له أدخل يعني اذا له وبشره فيقول له ادخل وهو يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا حتى يدخل في التاريخ وهذا شرف اي شرف الانتساب الى النبي صلى الله عليه وسلم بنوع نسبه هذا والله اعظم شرف اذا فاتك هذا فانه لم يفوتك الانتساب اليه بمتابعته في السلوك والاخلاق والتعبد ومتابعته في الدعوه الى الله عز وجل وطلب العلم وان تكون من ورثه الانبياء في هذا كله بقي لك خير كثير والحمد لله قال أبو بكر ثم جاء عمر فاستأذن قال من؟ قال عمر ثم جاء عثمان وكذلك يعني ما قال أبو بكر أنا ولا عمر أنا ولا عثمان أنا بل كان أحدهم يعني يقول بما يدل على شخص وذكر الحديث الثالث حديث جابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا قال أنا أنا كأنه كرهها ووجه الكراهه إما لأنها تدل على الإبهام ولا تدل على التعريف الذي هو حقه صاحب البيت لأن أنا تصلح لكل أحد أو لأن كلمة أنا فيها نوع من الكبر ونحو ذلك ولهذا يكثر منها المتكبرون وأول من قالها إبليس قال أنا خير منه فشقي ومن أكابر من قالها في الشر فرعون قال أنا ربكم الأعلى فتعس ولهذا يعني ينبغي أن يتواضع الإنسان وإذا اضطر واحتاج إليها قال أنا فلان أو نحو ذلك والحديث دلال على أن الإنسان لا يقول أنا وإنما يقول بما يعرفه لكن بحث أهل العلم إن كان معروفا حيث لو قال أنا لعرف أنه فلان هل يجوز؟ قال بعضهم لا بأس وإنما الإنكار على ارتفاع الإبهام أو لخلاف التواضع والأولى أن يبقى على ظاهر الحديث فلا يقول أنا حتى لو كان معروفا وإنما يؤدب الصغار على هذا حتى ينشأوا على السنة فإذا قال الولد أنا وأنت تعرف أنه ولدك فأنت لا تقبل من هذا وإنما قل له لا تقل أنا ولكن قل أنا فلان فيتعلم الولد من صغره أن يقول أنا فلان. فصله. ولا نسأ نصف نفسه بما يعرف إذا لم يعرف المخاطر بغيره وإن كان في الصورة جيل لم بأن يكذب نفسه أو يقول أنا الوصي فلان أو القاضي فلان, فلان أو الشيخ فلان أو ما أشبهه. نعم الأصل أن الإنسان يتواضع. فيقول يقول عن نفسه باسمي انا محمد او انا يعني جابر أو نحو ذلك كما او انا عمر او نحو ذلك كما في النصوص لكن هل يجوز ان يقول انا فلان بكنيته او بوظيفته انا الشيخ فلان او نحو ذلك هذا خلاف الاصل لكن قد يجوز اذا دعت الحاجه اليه والحاجة هنا التعريف بعض الناس لو قال أنا فلان سيفكرون في كل فلان إلا هذا الفلان لأن الناس اعتادوا أن يسمعوا اسمه بلقب معين فلو كان مثلا من العلماء وقال أنا فلان ربما فكر الناس في كل واحد بهذا الاسم إلا كقصة سعيد المشهورة قال يعني لما كان عنده بعض نبلاء من أولاء من طلبته فماتت زوجه فأخذ سعيد بنتهم وذهب بها إليه ليزوجها إياه كره أن يبيت عزبا وهكذا السلف كانت عندهم من المعاني ما فقدناه في زماننا فطرق الباب على تلميذه وهذا التلميذ وهو يعرف شيخه ويعرف صوته قال من؟ قال سعيد قال فكرت في كل سعيد في الدنيا إلا أن يكون سعيد بن مسي هو لو قال له أنا شيخك أو أنا يعني فلان بما اعتاد الناس لحلة القضية، ولهذا قال المصنف لا بأس أن يصف نفسه بما يعرف إذا لم يعرف المخاطب بغيره، وإن كان فيه صورة تبجيل، لأنه لا يقصد هنا التبجيل، فيخفف ويتسامح في مثل هذا، بأن يكني نفسه إن كان معروفا بكونيته، أو يقول أنا المفتي فلان، أو القاضي فلان، أو الشيخ فلان، أو ما أشبه ذلك، هذا يغتفر وإن كان فيه يعني نوعه. تبجيل لأن الحاجة دعت إليه ولا بد هنا من ضبط النية إن كان يقصد تبجيل نفسه حتى مع الحاجة فإن هذا لا يجوز وإن كان يقصد التعريف بما يسهل التعريف به تماما كما في عكس هذا الباب إذا لم يتعرف الإنسان إلا بعيب جاز تعريفه بهذا العيب ولا يدخل هذا في الغيبة كذلك إذا لم يتعرف إلا بما فيه تبجيل جاز ذلك ولا يدخل هذا في الكبر والأمور بمقاصدها فقد تقول فلان يقول لك من فلان تقول لي اخي فلان الذي يصلي معنا يقول لك من فلان الذي يصلي معنا الذي يصلي في الصف الأول من هذا تقول لي اخي الأعرج هذا الذي يعرض قل نعم يا اخي قل من الأول وأنت تتحاشى ان تقول الأعرج أو تقول الذي فيه قصر أو الذي يعني فيه سمن أو الذي فيه عمش أو عور أو نحو ذلك لكنك تتعب في التعريف فاذا قلت الأعرج قال لك نعم هذا الذي يعني يعرج او هذا الذي يعني فيه كذا وكذا هذا جائز بالنيه المنضبطه لا بقصد يعني الغيبه او الاهان كذلك هنا عكس هذا الباب أنت تقول يعني أنا الشيخ فلان أو نحو ذلك لكن ينبغي ألا يتوسع في هذا بخصوصاً وكلمة الشيخ صارت تطلق على كل الناس، كل من يعني صار له لحية صار شيخا وكل من يعني صلى في المسجد صار شيخا والتسعة الخرق على الراقة وربما يعني صار يعني في القلوب من ذلك نوع يعني مرض يعرف هذا إذا ناداك أحد بما لم تعتد أن تنادى به فربما شعرت بالتقصير وتحرجت ونحو ذلك وهذا في عمة الألفاظ والألقاب كما يقول الناس الأستاذ فلان ودكتور فلان ونحو ذلك وأكثر الناس يعني مرضا بهذا الحال هم الأطباء فإن الناس يعني لا يكادون يتحشون من ذلك حتى صار الطبيب مريضا وأكثر الأطباء مرضى بالألقاب ونحو ذلك. فربما لو ناديته باسمه يعني عد ذلك يعني من الحرج. ولو صحت يعني له ديانته وسلمت، العرف أنه كغيره من الناس حتى لا يعني ينتفخ. ومن هؤلاء أيضا يعني طوائف كثيرة من المجتمع والذي ينبغي أن يحرص الإنسان في خاصة نفسه على التواضع. فإنه لو ترك نفسه للأعراف والعادات وأحوال الناس ربما هلك والعياذ بالله فكل أمرئ حسيب نفسه وهكذا كان السلف مع يعني ما هم عليه من المنزلة كانوا من أكثر الناس توضعاً ذكر المصنف دلالة على هذا على هذا الباب أنه لا بأس بالتعرف بالكونية ونحوها مما قد يف منه التبجيل ذكر جملة من النصوص روينا في صحيحي بحريب مسلم عن أم هالئة بنت أبي طالب رضي الله عنه عنه وزمنا أخذت على العشهور وقيل فرطب وقيل هنا قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا خسد وفرطبت تسطوب فقال من هذه فقلت أنا أبنهان وروينا في صحيحيه عن أبي ذلي رضي الله عنه عنه واسألوا وقيل قريب بضب دبائي تصديقه قال خرجت لينا من اللياني فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي واحد فجعلت أمشي في ظل القبر فالدفت فرأي فقال من هذا فقلت أبوه نعم ذكر حديث أم هاني والمقصود منه أنها تعرفت إليه بالكنية لأن كنيتها كانت أشهر من اسمها لما دخلت أم مهانة وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخته علي رضي الله عنها وعنهم قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستر فقال من هذه فقلت أنا أم هانئ ولم تقل أنا يعني فاخرة على الأصل وإنما احتاجت أن تتعرف بما تعرف به كنيتها فلا بأس في هذا بعض الناس معروف لأنه أبو فلان أكثر من معرفته بأنه فلان فإذا كان التعرف يحتاج إلى هذا فلا بأس ومدار الأمر على القصد الأمور بمقاصدها ثم مثل ذلك ايضا في حديث أبي قتادة كان مشهورا باسمه أكثر أو في حديث أبي زر قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده فجعلته أمشي في ظل القمر يعني هو يريد أن يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت يخشى أن يقتحم عليه خلوته فلا هو يريد أن يتركه لأنها فرصة ولا هو يريد أن يعني يزعجه حتى يراه من نفسه النبي فلما راه التفت عليه فقال من هذا فقلت أبو زر ولم يقل جندب لان جندب كثير لكن أبو زر معروف أنه هو هذا الصحابي المشهور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 وذكر الحديث إذا قال يا رسول الله. الله أم أبي نعم وذكر حديث المضاء وهو حديث طويل والشاهد منه نفس ما اراده ان ابا قتاده يعني تعرف الى النبي صلى الله عليه وسلم بكنياته وليس باسمه قال من هذا قال ابو قتاد قال ونظائر هذا كثيره وسبب الحاجه ينبغي ان يكون الدعي الى هذا الحاجه فاذا لم تكن حاجه لم يفعل فلا تقل ابو فلان ونحن نعرفك باسمك ولا تقل يعني غير ذلك ونحن نعرفك باسمك وسببه الحاجه وعدم اراده الافتخار يعني على حسب القصد ويقرب من هذا بل هو نفسه وذكر حديث يعني ابي هريرة قلت يا رسول الله أدعو الله أن يهدي ام أبي هريرة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لذلك واستجاب الدعوه وابو هريرة من أكثر من اختلف في اسمه حتى أنه لم يختلف في الجاهلية ولا في الإسلام ما اختلف في اسم أبي هريرة أكثر من خمسة وعشرين يعني قولا في اسمه من أشهرها ما ذكره المصنف أنه عبد الرحمن ابن صخر ومنها أنه غير معروف الاسم وإذا كان الأمر هكذا فأني يقول أنا أبو هريرة هذا ظاهر في أنه يعني على المشهور نعم. لا بأ في مسائل أن على رعى السند مسألة قال أبو سعدي المتوعلون التحية وإنت الخروج من الحمام لأن يقال له طاب حمامه لا أصل له ولكن رؤيا أن عليه أن يظهر عنه قال الرجل خرج من الحمام فهرق خلاه ناسي قل. هذا الاخير لم يصح فيه شيء ولو خلق سمع صاحبه على سبيل الودة والمؤلفة واستجلاب الود، أدام الله لك النعيم ونحو ذلك من الدعاء فلا بقسم. نعم. قال بابل في مسائل تتفرع على السلام يعني, يح... يعني يكسر الحاجة إليه ومن ذلك ما ذكره عن المتولي في قضية التحية عند الخروج من الحمام هل يشفع أن تقول له نعيما كما يعني في زماننا وكانت في زمانهم يعني بنحوها او لفظ اخر هذا لم يصح فيه شيء يعني ليس فيه شيء مأسور بل هذا قد ينازع السلام المعروف فيبقى الاصل هو السلام هو داخل الحمام سلم وخارج من الحمام سلم يثاب في تسليمه وتثاب انت في ردك للسلام او العكس هكذا يعني المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال بعضهم طاب حمامك او نحو ذلك فالعلماء ينبهون أن هذا مما لا اصل له يعني ولهذا روى أن عليا قال لرجل خرج من الحمام طهرت فلا نجس طبعا هذا روية على صيغة التضعيف وهذا فيه مفاوز يعني ولا استدل بمثل هذا روية قال المصنف قلت هذا المحل لم يصح فيه شيء يعني لا يصح الاستدلال ولا حتى الاستئناس بشيء من هذا إلا المعنى العام الذي يستأنس به وهو قوله لو قال إنسان لصاحبي على سبيل المودة والمآلفة واستجلاب الود أدام الله لك النعيم ونحو ذلك فلا بأس وينبغى أن يكون محل هذا ما لم يقصر في السلام يعني يسلم أولا حتى يؤدي السنة ويأخذ أجره وحسناته ويعطي صاحبه مثلها ثم بعد هذا إن شاء تكلم بما أراد يعني نعيما و. وفرحا وسرورا وكل ما يريد أن يقوله هذا بعد السلام لا إشكال أما الإشكال أن يكون هذا بديلا عن السلام ويصبح الناس يعني يتحرون الألفاظ المعتادة التي تعارفوا عليها وتواضعوا عليها وربما كانت مأخوذة عن يعني المشركين ونحو ذلك تدخل في باب التشبه يعني عم صباحا وعم مساء هما في معناها من يعني صباح الخير ومساء النور ونحو ذلك ويحفظون هذا ويتحرون على حساب تضيع السنن هذا مما لا يليق ولا يجوز مساله اذا ابتدأ اضرار بالقول عليها فقالوا صباحك الله بالخير او في السعاد بالممرور عليه امم عليها. ابتدأ بالممرور عليك إذا ابتدت الرامر بالممرور عليك فقال صبحت الله بالخير أو بالسعادة أو قواته الله ولا أرحش الله منه أو غير ذلك أن الألحاب التي يستعمل الناس في العلع لم يستحق جواله لكن يودع رامر قبال في ذلك كان حسن إلا أن يترك جواله بالكلية زجر في دخلوفه وإيقرانه السجالة وتاديبا له ولغيره في الاعتناء عن الابتداء والشكاح نعم الاصل ان يسلم ان شاء بعد السلام ان يقول له يعني متعك الله بالعافيه او لا حرمنا منك او لا اوحش الله منك او نحو ذلك لا بس اما ان يكون هذا بديلا عن السلام فلا واذا كان بديلا عن السلام لم يستحق جوابه يعني ينظر اليه هكذا على سبيل التاديب ليس يعني ان يزمجر له يعني واحد قال لك يعني اول ما راك صبحك الله بالخير يعني تحتاج إلى نوع تأديب على حسب موقعك وموقعه وعلى حسب حالك وحاله وعلى حسب القرائن وعلى حسب ما تعلمه عنه يمكن أن ترد عليه سلاما عاما تقول له يعني أو تنبه بطريقة اللطيف تقول له السلام عليك وتسلم أنت عليه أو نحو ذلك وإن كان صغيرا علمته لا تقول هذا ولكن يعني يقول كذا وكذا فإن كان كبيرا ويتحرج من هذا فأنت تتوصل إليه بما يليق لكن هل يستحق هذا جوابا الجواب لا يستحق لا يلزم ان يقول اذا قال لك يعني ما بعض الجمل التي اعتادها الناس مثلا ان يحفظوها يقول لك صح النوم تقول له انت مش عارف ترد انت جاهل انت صح النوم وهذه تقول لها كذا وكذا لا يلزم هذا وانما الذي يلزم رد السلام لما عرف من مشروعيته اذا اضاف على السلام كلمات اخرى مما تعارف عليها الناس مما لا يخالف السنه ومعناه صحيح لا باس فإن كان معناه قبيحا فإنه يمنع في كل حال فصلت إذا أرادت بينا يدي غيرا كان ذلك بزنبه وصلاحه أو علمه أو شرحه وصيامه أو نحو ذلك الأمور الدينية لم يطرق بل يستحق حق وإذا كان لدنان أو دنيان وثوره وشوحده ووشهده ووشهده أجل أهل الدنيا ونعم ذلك فهو مقروب شديد قرار قرار وقال لا يجوز نعم اذا اراد تقبيل يد غيره يعني اذا اراد ان يقبل يد هذا الغير والعادة ان الناس يفعلون هذا مع الكبار والوجهاء والعلماء فالمساله فيها تفصيل قال ان كان ذلك لزهده وصلاحه او علمه او شرفه وصيانته او نحو ذلك من الامور الدينيه لم يكره بل يستحب وهذا يعني فيما ذكره المصنف وعلى يعني ما ذكره بعض اهل العلم هذا تعظيما للعلم وتشريفا له ولأن العلماء هم الأنبياء الانبياء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربما ذكر في بعض النصوص انه يعني قبل يعني من قبل يده كما سياتي في بعض الروايات وان هذا لتبجيل العلم و بعض اهل العلم قال حتى هذه ينبغي الا يتوسع فيها وخشيه يعني ان يتضرر او يفتن الذي يفعل معه هذا لنوع علو او القلوب ضعيفه والانسان يعني لا يتحمل هذا وهذا الذي ينبغي ان يقال انه لا يتوسع في هذا الباب الا مع من كان اهلا بان يكون من اهل العلم حقيقه لا من طلبه العلم من العلماء وان يكون كبيرا في السن ايضا فيجتمع له قدر يعني وشرف العلم مع شرف السن وان يكون معلوما بالديانه والصيانه بحيث لا يعني يتضرر بهذا ولا يتاثر وان يكون معروفا انه لا يحب هذا ولا يحرص عليه فان كان يحرص عليه فانه لا يعطاه خشيه ان يصيبه منه اذى ولهذا كما قال الامام احمد في امثال هذه الامور السلامه لا يعدلها شيء يعني اذا كانت المساله فيها حرج فانت يعني لا تحرص على هذا انفعل فعل معك هذا اذا كنت يعني من هؤلاء ولا تفعله ايضا مع غيرك الا ان يكون اهلا حتى لا تفتنه ثم من كان اهلا لذلك فالعاده انه لا يحب ذلك ولا يعني يحرص عليه ولا يمكن من نفسه وقد رأينا من رأينا من العلماء الكبار يتحاشون من هذا ما كنا نرى أحدا من الوجهاء في الديانة والصيانة والعلم والشرف يعطي يده لكل من أراد ويتركها معه إنما يعرف هذا في الصوفية وأمثالهم الذين يتوسعون في هذا الباب ويتحرجون أن يفعل بهم الناس ذلك هذا في الفرع الأول إن كان دافع لتقبيل اليد يعني الزهد والصلاح والعلم وان كان للغناء او دنياه وثروته وشوكته ووجاهته عند اهل الدنيا ونحو ذلك فهو مكروه شديد الكراهه وقال المتولي من أصحابنا يجوز واشار الى انه حرام حق له أن يكون حراما فإن فيه زلة وتملقا ويعني تعظيما لمن لا يتوجه له التعظيم فان التعظيم لا ينبغي ان يكون على معاني الدنيا التي يعني عليها الناس وهذا لا يزيد المتكبر الا كبرا ولا يزيد اهل الدنيا الا علوا واستكبارا وربما ظلما فهذا اقل احواله الكراهه وقد يكون حراما كما قال المصنف لكن لا يدخل في هذا ان كان هناك سبب كيعني يكون بينهم قرابه فوتوديع ونحو ذلك ليس يلزم ان يكون يعني يقبل يده لكن عموما ما يكون من ال... يعني كما سيأتي من نوع يعني مصافحة ومعانقة ونحو ذلك هذا شيء آخر أو يكون بينهما مودة كبيرة ومحبة في الله ونوع من يعني التبسط ونحو ذلك فربما يعني اراد احد ان يعبر عن محبته بشيء من هذا مع الامن من نوع فتنه فالامر فيه يعني سهل كما ذكر اهل العلم فالمقصود انه اذا كان تقبيل اليد للوجاهه والدنيا والمال فهذا ممنوع واذا كان للعلم فهذا اختلف فيه اهل العلم فممن يعني رخص كالمصنف وغيره والمصنف له رساله في هذا الباب مستقله وممن من منع ورغنه في سوره قال فجعل عن الهزار ربوا وقلب فنقض الى صلى الله عليه وسلم ونشئ قلب زاد بزيف وراء على وهذا حسنه الشيخ الالباني رحمه الله وهو عند ابي داود ومن روايه زارع هذا رضي الله عنه كان في وفد عبد القيس وقصه وفد عبد القيس معروفه الشاهد من الحديث فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله في رواية ورجليه وهذا من احد الاستدلالات التي استدل بها من استدل من العلماء على جواز تقبيل يد العالم قالوا لأن العلماء ورثت الأنبياء وإنما فعل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم بشرف ديانته وأهل العلم يعني حملته ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ثم عطفوا على هذا كذلك الصالحين ونحوين فوسعوا الدائرة فينبغي إذا قلنا بالجواز أن تبقى الدائرة ضيقة حتى لا نخرج إلى يعني نوع شر وفتنه وإذا جاز هذا في حق الفاعل فإن بغي أن من يفعل معه هذا أن يبقى على الأصل من التواضع وترك ذلك لأن الإنسان المؤمن ولو كان عالما أو صالحا يزري بنفسه ولا يرى لنفسه منزلته ويحمل ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على بيان الجواز ولأن للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية ولأن هذا فيه شرف عظيم يعني يبيحه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يفعله معهم ولا يتفق هذا في حق غير النبي صلى الله عليه واله وسلم مع سلامه النبي صلى الله عليه وسلم من وعصمته من يعني ضرر بنحو ذلك ولظن كسر هذه رضي الله عنهما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف قد يغني عنه الذي سبقه هنا تقبيل الرجل فقد ولد من على وجه الولد الذكر نعم ذكر تقبيل الرجل لاولاده وسواء بقبله في خده او في يده او يعني نحو ذلك مما جرت به العاده مع الصغار من اولادنا واولاد يعني اقاربنا واصحابنا هذا الامر فيه واسع لان هذا يعني الداعي اليه ما يكون من الشفقه والرحمه والتودد وفيه نوع تربيه فان الصغير يتربى باظهار العواطف والحنان ونحو ذلك هذا غذاء له كغذاء الجسم هذا يعني التقصير فيه نوع خرق للادب ولما ينبغي ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من ارحم الناس بالصغار وكان يربي اولاده على هذا وسيأتي أنه لما قبل يعني بعض أولاده وكان بعض الاعراب حاضرا فأنكر, هذا فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنكاره قال وما أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة وأما التقبيل وسواء بل على القريب هذا احتراز معروف وإنما يعني لا يكاد يتصور في حق يعني في الوضع الطبيعي، لكن لأن لكل قاعدة شوازها فقد يتصور من بعض الناس يعني مثل هذه الدناءات ولهذا نبه عليها فمن وجد من نفسه يعني قبل هذا بمسافات عليه أن يمتنع حتى من مجرد النظر فإن الأصل عدم الريبة وكل هذا جائز مع عدم الريبة فإذا وجد أو خشي الإنسان أن يكون يفعل هذا يعني مع قريب أو غريب صغير أو كبير بتقبيل أو غيره ولو بالنظر فهذا كله ممنوع لما من معاني الشريعة. وروينا في صحيح مسلم عن أبي بكر رضي الله عنه قال قبّل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن أبيه رضي الله عنه وعن أقرع رحبس التميمي، فقال إن لي عشرة من الولد ما فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا, ينحق لا ينحق نعم، والحديث فيه هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه كان يقبل أولاده، كما قبل يعني حفيده الحسن ابن علي هنا، واتفق وجود الأقرع بن حابس التميمي. وذكر أن له عشرة من الولد ما قبل أحدا منهم وهذا فيه نوع يعني جفاء كما كان عند يعني بعض الناس فأدبه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا مشروع وهذا مطلوب بل هذا من معاني الرحمة وقال الحديث المشهور من لا يرحم لا يرحم وأكثر علماء على ضبطه بالرفع من لا يرحم لا يرحم ويجوز ضبطه بالجزم كما في بعض النواية من لا يرحم لا يرحم على الشرطية ومعناه واضح أن يعني الاهتمام بإظهار الرحمة للمخلوقات وخصوصا للأولاد ونحو ذلك سبب للمكافأة لهذا الإحسان بالإحسان ومن مكافأة ذلك من الرب سبحانه وتعالى أن يرحم إنما يرحم الله من عباده الرحماء نعم وروينا في سبيحة يمان عن عائشة رضي الله عنها قال قد من يشعر من الأعراب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تقدرون سجانك فقال نعم قال لكن والله من فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك أن كان الله تعالى نزع منكم رحمة هذا لفظة الرويات وهو مروي لأرض الله نعم وهذا يدل على جفاء الاعراب وهذا طبع معروف عندهم فانهم كانهم راوا بعض الصحابه يقبل يعني ولده او نحو ذلك فاشكل عليهم حتى سالوا تقبلون صبيانكم يعني معقول عجيب هذا فقالوا نعم قالوا لكن والله ما نقبل على طريقه الاعراب في الجفاء فانكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال او املك ان كان الله تعالى نزع منكم الرحمه يعني ماذا املك لكم اذا نزعت الرحمه من قلوبكم يعني تقبيل الاولاد ونحو ذلك هذا نوع من الرحمه بالصغار وفيه يعني اناس لهم وتاديب ويعني مل للفراغ الذي يكون يعني في هذا السن يحتاج الى نوع مداعبه وتلطف وازهار للشفقة والرحمة هذا يتغذى به الصغير كما يتغذى يعني بالطعام لجسمه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه المقدم في هذه الأبواب كلها يتعلم منه يعني كيف الرحمة بالصغير وكيف تربية يعني الطفل ونحو ذلك ونوينك صحيح المصابي وغيره عن أنس رضي الله عنه عنقال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم النهار البراء فقبله وشربه. وفي وروى في سنة أبي أمود عن البراء رضي الله عنه قال دخلت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه اول ما قدم المدينة فإذا عائشة ندرو رضي الله عنه مضطجعه قد أصابها الحمى فأبىها البدر فقال كيف أنت يا ضياء وقد رأيت قال وروينا في الصحيح البخاري عن انس اخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنه ابراهيم فقبله وشمّه وابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عمره سنتان وانما يعني ولدته ماريه الجاريه القبطيه التي ارسلها له المقوقس وليست يعني بالزواج ليست اما للمؤمنين وانما هي من يعني مما تسر به النبي صلى الله عليه وسلم ولدت له إبراهيم و يعني لم يكن عند النبي صلى الله عليه واله وسلم ذكور قد مات اولاده الذكور وبقيت البنات فرح المسلمون بابراهيم واتفق في سابق قدر الله تعالى وعظيم حكمته ان مات ابراهيم وكان موته مربوطا يعني معروف كما في قصه صلاه الكسوف ونحوه قال ان كان الناس يعتقدون ان الشمس لا تنكسف الا لموت عظيم او نحو ذلك فلما مات ابراهيم ظنوا هذا فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايه من ايات الله لا تنكسفان لموت احد ولا لحياته وكان موت ابراهيم فيه نوع من الحكم كثير من اجلها ان الانسان اذا بتليا بمثل هذا فمات له ولد او نحو ذلك ولو كان صغيرا لا يجزع فقد يعني ابتلي بمثل هذا اشرف الخلق واكرمهم على الله سبحانه وتعالى ولو كان هذا يعني نوع عقوبه او نحو ذلك لا لما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي النبي صلى الله عليه وسلم عزاء لمن ابتلي بمثل هذا يعني هكذا وكانت يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده غير ولدا ومع هذا قدر الله عز وجل له ان يموت والشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ولده ابراهيم فقبله وشمه والعاده ان الانسان يفعل هذا مع ولده اذا كان صغيرا يقبله ويشمه لان الطفل الصغير يعني تتعلق به القلوب على هذا النحو من الرحمه الزائده ويعني حسن الدعابه ونحو ذلك ثم بين أن هذا يشرح حتى مع الكبير وذكر حديث أبي داود لكن بحسبه من حديث البراء بن عازب قال دخلته مع أبي بكر رضي الله عنه أول ما قدم المدينة والصحابة أول ما ذهبوا المدينة يعني اجتوا المدينة أصابهم الجوى داء المدينة كان يعني جوها غير صالح لأهل مكة حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها حمى ولهذا أصابت أبا بكر حمى وأصاب بلالاً يعني الحمى وعائشة الصحابة أول ما دخلوا المدينة كان هناك يعني إشكاليات صحية الجو لم يكن مناسبا حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة أن يصححها الله لهم حتى دعا اللهم أنقل حمىها إلى الجحفة ولهذا خربت الجحفة استجاب الله تعالى وانتقلت حمى المدينة إلى الجحفة ولهذا نحن نحرم الآن من رابغ لأن لما قال انقل حمىها إلى الجحفة لا يعد الجحفة مكانا للجحفة استقرار وعيشة وصارت المدينة على أحسن حال بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في هذه الأيام يعني أصاب من أصاب الحمى ودخل أبو بكر على ابنته وهي مبتعة قد أصابها حمى. والأحذ أن أول الهجرة كانت عايشة يعني في العاشرة أو التاسعة وشيء قليل يعني كانت وإن كانت تزوجت لكنها كانت أيضا صغيرة. فأتاه أبو بكر قال كيف أنت يا ابني وقبل خدها وهذا فيه جواز أن يقبل الرجل يعني ابنته ولو كانت يعني كبيرة من يعني جبهتها من خدها كما يعني جاءت النصوص وهذا الأسهر نحو هذا الحديث نحوه في البخاري أيضا في القصة نفسها ونوينت التابة عن صفوان رضي الله عنه وعسان بفتح العين وتشديد السين ان يهبل قال قال ربي لصاحبه اذهب بنا الى هذا النبي فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن تسع ليالات بينه فذكر الحديث الى قوله فقابله يدا ورجلك وقال: نشهد ابنك نبيل ابي وروينا في سنه عيده من الاسناد الصحيح المليح عن اياس داود قال Rijt u aan de andere kant. Deze vraag is: Kun je het nu? Ik heb het gehoord. Het is een heel belangrijk punt. Ik heb het gehoord. Ik heb het gehoord. Ik heb het gehoord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 ويقول أخرج لي رسالة الذي يحب به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقبله في تربية وأفعال السنة في هذا البادي أكثر من الترسل الله أهل وعلا قال وروينا في كتاب الترمزي والنسائي وابن ماجه بالأسيند الصيح عن صفوان بن عسى للصحاوي وذكر حديث يعني قول اليهود اذهبوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال اليهود للآيات عن ايات يعني تسع وجواب النبي صلى الله عليه وسلم الى قوله فقبلوا يده ورجله وقال نشهد انك نبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا يعني الحديث فيه ضعف وقد اشار اليه قبل ذلك وفي سنن ابي داود بالاسناد الصحيح قال بالاسناد الصحيح المليح يعني قال الحافظ بن حجر لعله اراد بملاحته ملاحه الاسناد يعني لانه اسناد رباعي يعني الاسناد ابي داود فيه عالي يعني بينه وبين منتهى السند اقل مما جرت به عادته او مليح لجوده اسناده وثقات رجاله كلاهما وارد عن اياس بن دغفل قال رايت ابا نضره قبل خد الحسن ابن علي رضي الله عنهم وذكر ابو نضره اسم المنذر بن مالك بن قطعه بالضم ففتح كما قال في التقريب وإن كان بعضه قال قطعة وذكر ايضا حديث ابن عمر انه كان يقبل ابنه سالما ويقول اعجبه من شيخ يقبل شيخا كان عمر كان ابن عمر يعني يحب سالما ولده جدا حتى كان يقول يلومونني في سالم والومهم وجلده بين العين والانف سالمه يعني كان سالم عنده يعني بالمنزلة الكبيرة وازع العادة الناس في محبة أولادهم وأما أثر سهل هذا فليس بصحيح حتى لا يشكل عليك قال عن سهل تستري أنه كان يأتي أبا داود السجستاني ويقول أخرج لي لسانك الذي تحدث به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقبله فيقبله وهذا لم يصح ومثل هذا من الغلو لو صح ولا يقال مسده هذا لأن أحدا لم يفعل هذا مع أبي هريرة وهو أشهر من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ الأمة ولم يأتي أحد من الصحابة أو من التابعين ويقول له أخرج لي لسانك حتى وقبله وفتح هذا الباب يعني مع ما فيه من الروشات الصوفية فهم يعني أولى بهذه المعاني فيه أيضا يعني أنواع من الفتن ونحو ونحمزالي فهذا مداروا على السند ولم يصح شيء من هذا ولهذا ذكره الزهبي بالتمريض فلا يحتجه بمثلي قالوا وفعلوا السلف في هذا الباب أكثر من أن تحصر يعني من جواز ما جرت العادة الصحيحة به التي لا تخالف الشريعة من يعني تقبيل الصغار والأولاد ونحو ذلك وأما الكبار إن كانوا أولادا أيضا فلا بأس وإن كانوا غير أولاد إذا أحتاج إلا أن يقبل رأسه أو نحو ذلك على ما جرت به العادة بقي في هذا الباب فصل يعني نكتفي بهذا القدر نهي أن يطرق الرجل أهله ليلاً يعني لا يفاجئ الرجل أهله إذا كان عائدا من سفر ونحو ذلك لكن في زماننا ما يحتاج يعني يصعب الإنسان ممكن بالتليفون ونحو ذلك لكن كان زمان يعني إذا دخل النبي صنقرب المدينة يبيت خارج المدينة لأنه كان يسافر بالبر أما في زماننا فمن الصعب أن تبقى بيت خارج البيت وتقول يعني التليفون ونحو ذلك الأمر في واسع التليفون يأخذ نفس أحكام الاستئذان في عدم الدق على المحمول بعد ثلاث مرات والله جيد والله لأنه لو لو انت دقيت مرة واثنين وثلاثة وصاحبنا لا يريد أن يرد فمن العنت لأن تبقى إلى الثلاثين والثلاثمائة كما يفعل بعض الناس لكن أيضا هذا ينظر فيه على حسب المصلح قد يغلب على ظنك أنه يعني لا يعرف من المتكلم أو يظن أن الأمر يسير وأن عندك يعني إشكالا هذا يرجع يرجع أيضاً لتقدير المصلحة والمستدر إذا بدأ السلام بغير السلام عليكم هل أقول له السلام عليكم ورحمة الله قلنا إن هذا على حسب الحال يعني يمكن أن تقول له وعليكم السلام حتى لو كان مقلش حتى التنبيها له نعم نعم يقول الحديث رقم كذا مكتوب عندي في الحشية ضعيف فقلتم حسنه الألبان أنا أقصد هذا لأن الألبان حسن الحديث يعني أحد من الكبار فإن بغي أن يقدم على يعني ما يفعله بعض الطلبة ونحوهم هذا يستشكل تقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله من سره أن يقوم الناس وليه فليتبوا مقعده من النار وهذا ليس بمشكل وأقرب طريق أن يقال إذا صح هذا وصح هذا هذا الذي قال من سره أن, يطا... أن يقوم الناس له هو الذي سمح بمثل هذا وأفعاله تشريع بأبه وأمه صلى الله ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعظم وأكبر وأجل ولهذا هو معصوم من ما يخشى على غيره فلا يشكل هذا الله أعلى الحمد لله رب العالمين